شبكة مزامير آل داود تقدم الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 هو الذي خلق من نسك واحدة واجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أتقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشافرين ما آتاهما صالحا جعلا له شركاء بما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستقعون لهم نظرا ولا أنفسهم ينصرون وإن فادعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوهم أم أنتم صامدون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين هم أرجل يمشون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 الذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وان تدعوهم الى الهدى لا يسمعون وترى يمرون إليك وهم لا يغصون خذ العفو واامر بالعرف واعرض عن الجاهلين وإما يتغنىك من الشيطان نس، وإما يتغنىك من الشيطان نس، فاستعذ بالله، فاستعذ بالله، إنه سميع عليم، إن الذين اتقوا إذا مسهم يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيْبِ مَا لَا يُقَاصِرُونَ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْ نَجِدُ قل قُلْ أتبع ما يوحى إلي بِضَارِّ الَّذِينَ قُلُوا إِنَّهُ لَكِذِبٌ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِّأَصْحَابِ الْكَفْرِ واذكر ربك في نفسك تضرعا وإذا قرئ القرآن فاستنعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهل من القول بالغدو والآصال, بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عبادك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. يسألونك عن الأمفاد للأمفاد لله والرسول. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله. إن لما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تريت عليهم آيات مزادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون <تصفيق> الذين يقيمون الصلاة ومما وزقناهم ينبقون <تصفيق> أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورق كريم كما أخرجت ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارمون يجادلونك في الحق بعدما تبينك أنما يشاقون إلى الموت وهم يضرون وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ عَدَاوَةً بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْآخَرِينَ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْدِلَ الْبَاطِلَ كَأَنَّهُمْ كَانُوا يُقَاتِلُونَكَ ياقعدوا نعوفكم فاستجاب لكم أن من دكور ذا الفن للملائكة مهدفين وما جعله الله إلا مشرا ويتقم إن به كلكم وما النصي. إذ يغشيكم النعاس أملة منه وينزل عليكم من السماء ماءا وينزل عليكم من السماء يُيَمِّنُ بِطَائِرِكُمْ بِكُمْ وَيُثَبِّتُ بِهِ الْأَرْجَانَ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ فَأَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا رُعْبًا فَضْرِبُوهُمْ بِالْقَنَاةِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لا شاٰحٍ إِلَّا نَوْرَ رَسُولٍ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ذَٰلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ الْكَافِرِينَ عَلَى بَنَاءٍ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَقِيْتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفَلَتْ وَلُؤُلُهُ الْأَدَنَاءُ وَمَنِّ وَلَّهُمْ يَوْمَئِذٍ إلا متحرفا لقتال إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد ذاء بغضل من الله فقد ذاء فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رماه وليبري المؤمنين منهم لا أنحسنا إن الله سميع عليم ذلك وأن الله موهر كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاء وإن تعودون عدولا تغني عنكم بئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين يا أيها الذين آمنوا أضيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون اِنَّ شَرَّ الذَّمَاةِ عِنْدَ اللهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لاَ يَعْقِلُونَ وَلَوْ عَلِمَ اللهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلّوا وَهُم مُّعْرِضُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون واستوقوا فتنه لا تصيبن الذين قالوا منه قوم خاصه واعلموا ان الله شديد العقاب تذكروا إذ ها تُقلِّلُوا مستضعَفونَ الْأرضَ تَفَقُونَ تَفَقُونَ أَيَّ تَفَقَّفَكُمْ نَاسُ فَأَوَّكُمْ فَأَوَّكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ نِلَ الطِّيبَاتِ وَرَزَقَكُمْ نِلَ الطِّيبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ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 وَيَكفِّرُ عَنكُم سَيِّئَاتِكُمْ وَيَكفِّرُ عَنكُم سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُفْكِكُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ وَإِذَا تُسْلَعَ عَلَيْهِمَا يَا أَحْنَاءُ قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَأْ لَقُلْنَا مِثْلَهَا ذَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَأْ لَقُلْنَا مِثْلَهَا إِنْ هَذَا إِلَّا مَتَاعُ الْعُورِ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنَّكَ لَهَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِ فَتَرَمْطِر عَلَيْنَا غَافَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ إِتْلَافَ عَذَابَهُ الْأَلِيمِ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ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 كل عذاب ما كون تكون إن الذين تفأوون يفكون أموالهم ليحدوا عن سبيل الله فسيوفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يشربون ليبيت القبيس من الطير ويجعل القبيس بعضه على بعض فيركمه جميعا فيركمه جميعا فيجعله في جهنم هؤلاء هم القاسون قل للذين كفروا قال السلام وان يعودوا فقد مضى النس الاولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الجيل كله لله فاذنتم فان الله بما يعملون بصير وان تولوا فاعلموا ان الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير الله